لما تعرف ان في ضيف غالي جايلك تعمل ايه تبقى عايز تكرمه اخر كرم صح تقعد من قبليها تجيب كل اللي تقدر عليه علشان تستقبله بحفاوة يبقى نفسك يقعد معاك وما ينفيش تحب قعدته تحب تتونس بيه مش كده بس الضيف المره دي كريم لدرجه فوق الوصف يجي والخير معاه يجي يتغير شكل الدنيا دخلته ليها بهجه وسرور على قلوب كل الناس الضيف الغالي اعز ضيف احب ضيف وصل جاء رمضان فالحمد لله الحمد لله الحمد لله